وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسْتُ نَعْسَاتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَأَتِي بِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِي بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقد يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 هو اولئك شديدا اولئك لا اولئك او لا اولئك اولئك لا اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك اولئك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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملاء أفتوني في أمري ما كنت قاطعة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 ارجع إليهم فلنأتي بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل وهم صاغرون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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُدَجَتَهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٍ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 نجو آل نوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان وأهله واهله الا راتهم قدرناها من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى أَا اللَّهُ خَيْرٌ ما يشركون اننا خلقنا السماوات والارض وانزلنا لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق, حدائق وإقذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أن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 او ايَكْشِفُ السُّوءَ اوَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل إن هذا, ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمه للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَن يُكْذِبُ لِمَن يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُم بِآيَاتِ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 وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ النَّجْوَىٰ دَاخِرِينَ دَاخِرٍ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ